نبوها الاشقام الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا <تصفيق> انها دالت في الصحف الاولى صالح في ابراهيم وموسى الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى تَرُضَى وَلَكَ الحمد إِذَا رضيت وَلَكَ الحمد بعد الرِّضَى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولَّنا في من تولَّيت وبارِك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يُقضى عليك إنه لا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 باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل هوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا خالقنا رازقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعواء يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام أن تُعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق اللهم فاجمعنا في جنات النعيم إخواناً على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين من غير حساب ولا عذاب من غير حساب ولا عذاب برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقال قض الديون عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى ما كاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم وفق امامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه والمسلمين. ترضا اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والرشاد اللهم اجعل اجتماعهم اللهم اجعل اجتماعهم بالتوفيق مكللا برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين اللهم من ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واراد تبلتنا اللهم عليك به اللهم شتت شمله اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واراد قبلتنا بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره اللهم فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم وفق رجالا ام اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك برحمتك يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم ردهم سالمين غانمين منتصرين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافظك من عقوبتك وبك منك كلا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم وافسح له في قبره مد بصره ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته تغفرك فغفرت له اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين